مؤسسة أجناد تقدم لن ننفني لن ندحر لن ننتهي لن ندبرا لن ننفني لن ندحرا لن ننتهي لن, لن, لن, لن, لن ندبرا أنا بالكتاب وسنتي أقوى وأسمى مظهرا أنا بالجهاد سياحتي وبه أرى ما لا ترى أنا بالجهاد سياحتي وبه أرى ما لا ترى عودوا إلى أوكاركم فجنودنا أسد الشراء لن ننثني لن ننتهي لن ندبرا لن ننثني لن ندحرا لن مثل ما يأتي القضاء على القرى نفني الجموع ونجتبيه ما نشتهيه مثمرا الجموع ونجتبيه لنشتهيه ثم ضا لنشتهيه ثم ضا لن ننفني لن ندحر لن ننتهي لن نذبرا فالكفر ليس يخيفنا مهما طغى وتجبر اخوتي هيا ارفعوا رايتنا فوق يا إخوتي هيا ارفعوا رايتنا فوق الذرى رايتنا فوق لن ننثني لن ندحر لن ننتهي لن, لن, لن ندبر lan nanfari lan nadhar lan